Ya man yara ya man yara ya man yara ma talba'u dhijana من نحله يا, يا من يرى يا من يرى يا من يرى مدى البعوض جناحها جناحها في ظلمة الليل البهيب الأليم يا من يرى ويرى منها طعرقها في نحرها في نهرها والمخ من تلك العظام النحلي ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصلهم في مفصلي أمن علي بتوبتهم تمحوا بها ما كان مني في الزمان الاول يا من يراها يا من يراها ما كان مني في الزمان الاول في الزمان الأولية يا من يرى من يرى ويرى صلول غذا الجنين ببطنها ببطنها في ظلمة الاحشاء بغير تمقره خيرها وحفيثها المستعجلين يا من يرى يا من يرى ويرى عصول قد ببطنها ببطنها في ظلمة الأحشى بغير تمقرين يا من أقدامها, أقدامها في سيرها وحثيثها المستعدلين ويرى ويسمع حس ما هو دونها في قاع بحر مظلم متهول أمن علي بتوبة امحو بها ما كان مني في الزمان الاولي